ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مديد كتب عليه أ ن ه من تولاه ف أ ن ه يضله ويهديه إ ل ى عذاب السعيد موسوعه النابلسي ا ل ل ع ت و م ف ل ا س ل ا م ي ه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 ونقر في الارحام ما نشاء إ ل ى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم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 كل ز و ج ب ه ي ج ذ ل ك ب أ ن ا ل ل ه هو الحق وأنه الحق ي ح ي ي ا ل م و وأنه ت ى ع ل ى كل شيء قدير و أ ن ا ل س ا ع ة آتية ل ا ر ي ب ف ي ه ا وأن ان الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني ع ق ف ه ليضل عن سبيل الله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 موسوعه النابلسي د ي والآخرة فليمدد س ب ب إ ى ا ل م ثم ا ء ل ل يذهبن ع ل ه م ا يظير و ذ ل ك أ ن ز ل ن ا ه آ ي ا بينات ت و أ ه الله يهدي من يريد إ ن ا ل ذ ي ن آ م ه ا و ا ل ذ ي ن ه ا ا ا د و و ل ص ا ب ئ ي ن و ا ل ن ص ا ر ى و ا ل م ج و س و ا ل ذ ي ن أ ش ر ك و ا إ ن الله ي خ ص ل بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة إن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 ولباسهم فيها حذير و ه د و ا إ ل ى الطيب من القول و ه د و ا إ ل ى صراط الحميد إ ن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ح ا د ب ظ ل م من نزقه ع ذ ا ب أ ل ي م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 フ ك ン و ا منها くれている ا ا 知っている人を知っている人を يقضوا تفسه ている人を知っている و を知っている人を知っ ب ا ت 人を知っている人を و っている人を知っ م ا る人を知ってい ه 人を知って ل る人を知ってい و أ ح ل شركه ا ل أ ن ع ا م إ ه ا ى ش ر ك ل دعويه ك م ا ي ر ربحيه ذات مضمون س ا و اجتماعي ن ب قول الزور حنفاء لله حنفاء ر مشركين به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 لكم فيها منافع إ ل ى أ ج ل مسما ثم محلها إ ل ى البيت العتيق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 وبشر المخبتين الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أ ص ا ب ه م و ا ل م قيم ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خ ي ف اذكروا اسم الله عليها صواب ف إ ذ ا وجبت جنوبها فكلوا منها و أ ط ع م و ا القانع و ا ل م ع ت ر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 وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إ ل ا ان يقولوا ربنا الله فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت ص وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز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 ف ك أ ي ن من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي قاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد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 أو موسوعه ا ت م ا ل ل ه رزقا ح س ن ا وإن ا ل ل لهو ه س ي ر ا للعلوم ر ز ق ي د ن ا ل ا يرضونه وإن ا ل ل ه ا م ح ل ي ه ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم ب غ ي عليه لينصرنه الله إ ن الله لعفو و ف و ر ذلك ب أ ن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار ا ل ل و س م ي ع بصير ذ ل ك ب أ ن ا ل ل ه هو ا ل ح ق وأن ما ي د ع و دونه هو ن من ا ل ب ا ط ل و أ ن ا ل ل ه هو ا ل ع ل ي ا ل ك ب ي ر أ ل م تر أ ن الله أ ن ز ل من السماء ماء فتصبح ا ل أ ر ض مخضره إ ن الله لطيف خ ب ي ر له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض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 ان الله بالناس لرءوف رحيم فهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفر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 وعدها الله الذين كفروا وبئس ا ل م ص ي د يا أ ي ه ا الناس ض ر ب مثل فاستمعوا له إ ن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له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 「あなたの手を借りてください」 أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تصلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم وسناكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس